والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذا إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفْتَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكْ يُفْتَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَك قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ لَهُمْ فِي غَمْرَةٍ نَسَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يوم فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن فِي في جنات وعمين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك كَانَ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ كَانَ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَفِ الأغْضِ آياتةُ لِمُوق وَفئ فُسِكُم أَفَل تُ بصِرون وَحِ السَّم إِزْقُكُمْ وَما تُعَدُ فَورَبِّ السَّمِ وَأَفْضِ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 فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَبُوهُ إِلَيْهِ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 جَرِي لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ صُخْرٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُصْرِفِ فَأَخْرَجْنَا مِنْكَ مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ من وتركنا فيها آية للذين يخافون للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بَتَا وَلَا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَشِيعٌ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكُوا مِنْ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 وصيد وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسدين والسماء بنيناها بايد وانا للموسعون والارض فرشناها فنعلم ما شَيۡءٌ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ فَٱفۡرُواْ إِلَى ٱللَّهِ, ففروا إلى الله لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم هنذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من إلا قالوا, إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ الله إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مثل ذنوب, مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا